بوك تو ديوانوستا أدين واحد وتسعون واحد وتسعون. ساشتو أدين الجمل الجانبية باستخدام أنا واحد الجمل الجانبية باستخدام ان واحد ما بيت زالترا ندوريه باليبشيتسا ربما سيتحسن الطقس غدا ربما سيتحسن الطقس غدا ادكول في فيدايتيه كيف عرفت هذا كيف عرفت هذا Сподяюся, што أنه سيتحسن. آمل أنه سيتحسن. Ён безумоўна прыйдзе. سيأتي بكل تأكيد. سيأتي بكل تأكيد. Гэта дакладна? هل هذا أكيد؟ هل هذا أكيد؟ يا وادايو شتو يون پريد. اعلم انه سياتي. اعلم انه سياتي. يون ابا ويسكوفا پاتيليفانويه. سيتصل بالتاكيد. Я думаю, што ён патэлефонае. Аътақид аннаху сайаттасил. Віно адназначна старое. Ан-набід атӣқ Вы гэта дакладна ведаеце? اتعرف ذلك بالضبط اتعرف ذلك بالضبط يا مركو يو شتو يانو ستاروي اظن انه عتيق اظن حسن المظهر مديرنا يبدو حسن المظهر Вы знаходзіце? А ты раго hakaza? Я знаходжу, што ён выглядае нават вельмі добра. Ана ара, хатта анху ябду хасана діддан. Ана ара, хатта анху ябду لدى المدير صديقه بالتاكيد لديه المدير صديقه بالتاكيد вы ذلك حقا اتعتقد ذلك حقا تلقаххчима што у ممكن جدا ان لديه صديقه إنه ممكن جدا أن لديه صديقة